فلا تطع المكذبين ودلو لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ما زم الشاء بنمين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 وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون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 بل نحن محرومون قال اوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان Oh, no.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 فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لما تخيرون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 بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من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 وَإِنَّكَ يكاد الذين كفروا ليزلقونك أَنتَ لما سمعوا الذكر ويقولون الَّذِينَ كَفَرُوا وما هو مَتَى ذكر للعالمين